هذه نتيجة الشهادة الثانوية يا أبي النسبة 98% والتقدير ممتاز مبارك عليك يا بشير ومبارك علينا جميعا هذا يوم سعيد في حياتنا الحمد لله والشكر لله كنت أدعو لك يا بشير في صلواتي دائما أيام الاختبارات ومتى تقدم أوراقك إلى كلية الطب لا أرغب في دراسة الطب أفضل دراسة علوم الحاسوب افعل ما تريد يا بشير والتحق بالكلية التي ترغب فيها شكرا لك يا أبي ولكن أريد الدراسة في الخارج في أمريكا هنا أختلف معك يا ولدي الدراسة هناك أفضل من الدراسة هنا ليس هذا صحيحا وستواجه هناك مشكلات كثيرة وخطيرة أدرس الجامعة هنا وسافر إلى هناك لتحصل على الدكتوراه إذا كان هذا ضرورياً نصيحة طيبة سأقدم أوراقي غداً إلى كلية الحاسوب إن شاء الله وفقك الله يا ولدي